لما ذكر الله عز وجل في الآية السابقة الممسكين المذمومين الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ذكر هنا الباذلين لكن ماذا المرائين الذين يقصدون بإعطائهم وإنفاقهم السمعة وأن يمدحوا بالكرم ولا يريدون بذلك الله فالذي يمسك مذموم والذي يمفقيا مذموم فذكر هنا من ينفق رياء وسمعه فقال الله تعالى والذين ينفقون أموالهم رياء الناس اي يبذلون أموالهم إما لفقراء أو مساكين أو كرما لأي نوع من انواع الإنفاق لكن ليس لوجه الله تبارك وتعالى وإنما رياء وسمعه والرياء هو أن يعمل العمل ليراه الناس صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال بعض العلماء إن الآية نزلت في المنافقين وبعضهم قال نزلت في اليهود والآية عامة هذا الحكم عام من ينفق رياء هذا مذموم وقد جاء التهديد في الانفاق لغير الله تبارك وتعالى بل جاء التهديد في الرياء بشكل عام كما ذكرنا ذلك في صورة البقرة لكن نحن نتكلم هنا عن الإنفاق لغير الله تبارك وتعالى وقد وجد في هذا الزمان من ينشر في الجرائد والقنوات وغيرها وينشر في الجوالات والمقاطع وغيرها أنه أنفق وأنه ذبح كم ذبيح وكم بعير كما تعلمون قال الله تعالى مبينا أن الرياء محبط للعمل قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين أي لا تبطل صدقاتكم بالمن والأذى كما تبطل صدقة من راء بها الناس فأظهر لهم أنه يريد وجه الله وإنما قصده مدح الناس له أو أن يشتهر بالصفات الجميلة ليشكلهم بين الناس أو يقال إنه كريم الله أكبر انتهى كلام بن كثير فأخبر أن الذي أن الصدقة تبطل بالمن والأذى وسبق تفسير ذلك في سورة البقرة كما تبطل صدقة من راء بها بين الناس وينفق من أجل أن يمدح ومن أجل أن يشكر ولذلك ذكرنا لكم وسيأتي إن شاء الله أن الرياء وأن أصله حب المدحي وكراهة المذمة أصل حب المحمدة قال ابن الجوزي هذا مثل ضربه الله للمراء بنفقته لا يقدر يوم القيامة على ثواب شيء مما أنفق ومن أشر الحديث في ذلك أيها الأخوة ما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء ومثل ذلك ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ومثل ذلك رجل تعلم العلم ورجل قرأ القرآن الكرم والعلم والجهاد وهذه أعلى الأعمال وأفضل الأعمال أفضل الأعمال الثلاثة لكن هذا الرجل فعلها رياء وسمعة فيؤمر به فيسحب إلى نار جهنم والعياذ بالله لأنه فعلها لغير الله بينما لو فعلها لله رفعه الله رفعا عظيما لأنها عبادات جليلة وعمال عظيمة كان يجاهد في سبيل الله أو أن يطلب العلم لله تبارك وتعالى أو أن ينفق وأن يكرم لله عز وجل قال الله تعالى ويطعمون الطعام.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 وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع سمع الله به ومن يرأي يرأي الله به نسأل الله سلم سمع أي أشهر عمله للناس رياء سمع الله به أي فضحه يوم القيامة والتحذير من الرياء كما تلاحظون في دروس كثيرة ننبه قوال وآيات وحديث وجاء التحذير من الرياء في نصوص كثيرة قال الله تعالى في الآية السابقة لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله له رياء الناس قد ذكرتنا في درس ماضي أنه غالبا العبادات المتعدية الإخلاص فيها عزيز لأن الإنسان يحب المده وقد ذكرنا لكم أن هذه فطرة أن الإنسان يحب أن يمدح وأن يشكر وذكرنا أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا إباني جائعان أرسل في غنى من الحديث المعروف يبين أن الشرف يعني حب المهمدة والمال سبب رئيسي في ضياع دين الرجل. فهذه فطرة إن لم يجاهد الإنسان نفسه عليها فإنه لا يثبت هذه فطرة ولذاك تجد الصغير والكبير والمرأة والرجل كلهم يحب أن يمدح. بل ربما تجد الرجل عمره 90 سنة عمره تسعين سنة ومع ذلك يفرح أن يمدح. فحينما أن الإنسان يوفق لأن يكون عمله لوجه الله عز وجل هذه نعمة لا يعرفها ولا يعرف قدرها إلا الله تبارك وتعالى طيب. وقال الله عز وجل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا فهو من صفات المنافقين يراؤون الناس يعملون من أجر رياء الناس ولذلك على ماذا يحرصون من أي الصلوات الصلوات الظاهرة ولا يحرصون على الصلوات التي تأتي في ظلام الليل لماذا؟ لأنهم لا يعملوا لله عز وجل بينما الأمر فيها الناس وفيه رؤية الناس تجدهم يبرزون ويظهرون أما الأعمال التي لا يرى فيها أحد لا يحضرون كالجهاد والإنفاق تجدهم أنهم لا يعملون هذه الأمور لماذا؟ لأن الجهاد فيه إزهاق الروح والمنافق لا يؤمن باليوم الآخر ضعيف اليقين وذلك ما يبرز في هذه الأمور بينما الأمور الأخرى يبرزون فيها ويظهرون فيها من أجل أن يمدحوا يراؤون الناس قال ابن كثير لا إخلاص لهم ولا معاملة مع الله بل إنما يشهدون الناس تقية لهم ومصاناة ولهذا يتخلفون كثيرا عن الصلاة التي لا يرون فيها غالبا كصلاة العشاء في وقت العتمة وصلاة الصبح في وقت الغلس انتهى فكيف الناس يعني يتخلفون عن صلاة العصر ويتخلفون عن صلاة الفجر هم يخشون من أن يتصل بالصفات المنافقين الصحابة كانوا يخافون من النفاق قل لا هذه الناس عشر سنوات عشرين سنة لا يصلي الفجر عيانا بيانا متعمدا نافق حنظلة على ماذا يدل خوف على ماذا يدل أيها الأخوة صحابي يقول نافق حنظلة هل خوف من النفاق نافق حنظلة صحابي جليل يقول نافق حنظلة كان يخافون على أنفسهم من النفاق أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخافوا على نفس النفاق يقولهم من؟ ابن أبي مليك رحمه الله وإذاك يقول حسن ما أمنه إلا منافق ولا خافه إلا مؤمن وقال تعالى في صفات المنافقين يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وقال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال تعالى من الأدل على تحريم الرياء وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون قال مجاهد عملوا أعمالا توهموا أنها حسنات فإذا هي سيئات وقال الثوري ويل لأهل الرياء ويل لأهل الرياء هذه آيتهم وقصتهم وقال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعون فدائما تجد المنافق يرائي بعمله وممسك لو تدقق في صفات المنافق تجد أنه ممسك بالمال وفي الصلاة مرائي شوف في هذه الآية الذين يراؤون ويمنعون المعون حتى المعون يمنعونه هكذا صفة المنافق لأن المنافق لا يعمل لله لأنه لا يؤمن باليوم الآخر ضعيف وفي قلبه شك ونفاق فلذلك مثل هذه الأمور لا يتقدم لها ولا يفعلها ثم ومن الحديث أيضاً اللي سبق قبل قليل القارئ والمجاهد والمنفق وقال صلى الله عليه وسلم من تعلم العلم عل مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وجاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا جمع الله الاولين والاخرين ليوم القيامه ليوم لا ريب فيه نادى منادل من كان اشرك في عمله لله احدا فليطلب ثوابه من عنده فان الله اغنى الشركاء عن الشرك وجاء في الحديث ايضا في صحيح مسلم أن اغنى الشركاء عن الشرك من اشرك معي غيري من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه وسبق معنا ومر معنا حديث مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم خافوا على الصحابة خاف الرياء على من؟ على الصحابة الذين هم أكمل الناس وأشرف الناس وأفضل الناس وأعلم الناس ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قالوا بلى قال الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل رواه أحمد لماذا؟ لأن حب المدح هذا هو سبب بلاء الدنيا يبيع الإنسان دينه ويبيع الإنسان عزه من أجل أن يمدع فهذه فطرة هذه موجودة في الإنسان إذا لم يجاهد نفسه عليها ما يثبت وأنتم ترون الواقع الآن ترون الواقع خاصة بعد الانفتاح بالإنترنت والتكنولوجيا أصبح الإنسان يقوم بعمل يعلم به أكثر أكثر على الدنيا بل يعلن في موقعه ويعلن على صفحاته هنا وهنا يصلي يظهر أمام الناس أنه يصلي يخبر الناس أنه يصلي يخبر الناس أنه تصدق يخبر الناس فعل وفعل أياناً بيان أمام الناس فهذا أمر إذا الإنسان إذا لم يعتصم بالله وبالكتاب والسنة وإذا لم يوفقه الله عز وجل يذهب دينه الرياء أمره خطير النفوس مجبولة على حب المدح يقول ابن القدامى رحمه الله اعلم أن أصل الرياء حب الجاه حفظها. اعلم أن أصل الرياء حب الجاه والمنزلة انتهى كلام ابن قدامة في مختصر من هات القاصدين أصل الرياء حب المدح هو يفعل هذه الأمور من أجل أن يمدحها ومن أجل أن يثنى عليه قال رحمه الله أو قال الشداد بن أوس عند موته إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء الشهوة الخفية وقد فسر ابن أثير الشهوة الخفية أن يطلع على عملك يعني أن يحب الإنسان أن يطلع على عمله قال سهل لا يعرف الرياء إلا مخلص وقد ذكر ذلك عن الشافعي أيضا قال ابن القيم وكل ما لم يكن لله فبركته من وكان عكر يقول أكثر من النية الصالحة فإن الرياء لا يدخل النية وكان الثوري يقول كل شيء أظهرته من عملي فلا أعده شيئا رحمه الله الإمام الثوري يعني يقول لي عجز أنفسنا عن الإخلاص أمام الناس فهو يقول العمل الذي أمام الناس لا اعتبره من عملي هذا تدريب للنفس هو يريد أن يربي نفسه يقول العمل يته النفس انتبه يته النفس العمل أمام الناس ما اعتبره ما عده من عملي يعني إذا جئت بالليل مثلاً جئت بالليل أريد أن أحاسب نفسي لهذا اليوم ماذا عملت من أعمال سرية ماذا عملت من أعمال الأعمال التي أمام الناس أتركها جانبا ما عدها تربية للنفس يعني أيتها النفس أريد أن أرى ما هي الأعمال الخفية أريد أن أرى ما هي الأعمال السري يلا يا أيتها النفس ويعاقب نفسها إنسان يريد ما عند الله عز وجل فرفع الله قدره وصار إمام أهل الحديث نعم رحمه الله نعم وعن عبده قال إن أقرب الناس من الرياء آمنهم منه صدق رحمه الله وإذا تجد المخلص دائما يخاف وقال الربيع كل ما لا يراد به وجه الله يضمحل. وقال بشر قد يكون الرجل مرأيا بعد موته يحب ان يكثر الخلق بعد موته. وقال ابن رجب رحمه الله ما ينظر المرأي الخلق في عمله لجهله الخالق. كلمات لو تحفظ معناها ابن يقول ما ينظر إلى الخلق في عمله إلا لجهله بعظمة الخالق. كلمات لو تحفظ أو يعرف حينما يفرح بمدح الخلق ويبحث عن مدح الخلق ويفرح إذا مدحوه وأصبح اسمه على كل لسان واسمه في كل جريدة يقول لجهله بالخالق سبحانه وتعالى المرائي هذا كلام بالرجب المرائي يزور التواقيع على اسم الملك ليأخذ البراطيل لنفسه ويوهم أنه من خاصة الملك وهو ما يعرفه بالكلية نعم ينافق يقول أنا من أصدقاء الملك أنا من أقارب الملك وليس من أقارب الملك لكن ليأخذ الأموال يقول رحمه الله نقش المرائي على الدرهم الزائد اسم الملك ليروج والبهرج ما يجوز إلا على غير الناقض انتهى كلامه رحمه الله ويقول ابن القيم رحمه الله أنفع العمل أن تغيب فيه عن الناس بالإخلاص ويقول كل نفس يخرج في غير ما يقرب إلى الله فهو حسرة على العبد في معاده ووقفة له في طريق سيره أو نكسة إن استمر أو حجاب إن انقطع به ويقول ابن القيم رحمه الله في كلام له أو نقل ذلك يقول قال يحي بن معاذ أجبت من ثلاث رجل يرائي بعمله مخلوقا مثله ويترك أن يعمله لله ورجل يبخل بماله وربه يستقرضه منه فلا يقرضه منه شيئا ورجل يرغب في صحبة المخلوقين ومودتهم والله يدعوه إلى صحبته ومودته يقول ابن قدام رحمه الله وأعلم أن أصل الرياء حب المنزلة والجاه وإذا فصل رجع إلى ثلاثة أصول وهي لذة المحمدة والفرار من ألم الذم والطمع فيما ايد الناس ابن راهوية رحمه الله سأله سائل عن مسألة فقال كذا وكذا فقال زميلك أحمد بن حنبل يقول مثل هذا الكلام قال ما توقعت أن أحد يوافقني على هذه المسألة شوف ما شاء الله عليك. يقول يوم افتيك أنا ما توقعت أن أحد يوافقنا ما لي علاقة بالناس أنا يوم افتيك لله عز وجل لو كل الناس ضدي إمام من أمة المسلمين سحاق بل رهوية إمام من أمة المسلمين هذا الذي يفتي لله يقول ما دناي ت baht يوافقني أنا يوم افتيك افتيك لله عز وجل وافقني أحد أو لم يوافقني أحد ويقول ابن قدام رحمه الله. وعلم أن أكثر الناس إنما هلكوا لخوف مذمة الناس وحب مدحهم فصارت حركاتهم كلها على ما يوافق رضا الناس رجاء المدح وخوفا من الذنب وذلك من المهلكات وقال ولم يزل المخلصون خائفين من الرياء الخفي يجتهدون في مخادعات الناس عن أعمالهم الصالحة ويحرصون على إخفائها أعظم مما يحرص الناس على إخفاء فواحشهم كل ذلك رجاء أن يخلص عملهم ليجازيهم الله في القيامة بإخلاصهم ولذلك انتهى كلامه ولذلك تلاحظون الآن سواء في المنتديات أو غيرها مما يكتب في الانترنت وغيرها على كثرة الكتابات على كثرة الكتابات أو ما يسمى بتويتر ما تجدون أحد يتكلم ألا من رحم الله نادر بالأمر بالمعروف والنهي المنكر صح؟ لأن هذا الموضوع غير مرغوب فيه لكن تجد قصة تجد قصص تجد كلام يعني أقوال تجد كثير لكن تجد من يتكلم في الجهاد أو بالأمر بالمعروف والنهي المنكر أو في تحريم الربا أو تحريم بعض المحرمات الموجودة في البيوت نادر لماذا؟ لأن هذا الأمر غير مرغوب فيه فصارت حركاتنا للأسف على ما يرغب من؟ العوام على ما يرغب العوام صلى الله عليه وسلم لأن الإنسان لا صار ينظر للعوام تكون حركاته تبع العوام ماذا يريدون وماذا يحبون وإذلك الصحابة ماذا كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون أحبوا الأعمال إلى الله جاء الوقت الآن وأصبح أفضل الأعمال الأعمال التي تمدح بها والتي يثنى بها ولا كل أحد يعرف أن الأمر بالمعروف من أفضل الأعمال بل ابن تيمي رحمه الله يقول هو أصل دعوة الرسل والجهاد وإنكر المنكرات والنصح للعوام النصح للعوام هذا من أفضل الأعمال حينما تأتي العوام تقول أنا أحبكم هذه الأمور حرام هذه تغضب الله هذه من أعظم الأعمال فحينما تخدع العوام وتخدع الناس وتتكلم بما يرغبون من أمور ربما ما تنفعهم أو ربو أمور عادية فلا شك أن هذا من حب المدح والبحث عن مدح العوام يقول رحمه الله ابن قدامة ومن الدواء النافع يعني في علاج الرياء أن يعود نفسه وإخفاء العبادات وإغلاق الأبواب دونها كما نغلق الأبواب دون الفواحش فإنه لا دواء في الرياء مثل إخفاء الأعمال قال ابن جوزي في صيد الخاطر ثم تأملت العلماء والمتعلمين فرأيت القليل من المتعلمين عليه أمارة النجابة اسمع فرأيت القليل من المتعلمين عليه أمرت النجابة لأن أمرت النجابة طلب العلم العمل به وجمهورهم يطلب منه ما يصير شبكة للكسب كأنه يتكلم متى؟ فقالا جمهورهم يطلب منه ما يصير ما يصيره شبكة للكسب إما ليأخذ قضاء مكان أو ليصير قاضي بلد أو في أو قدر ما يتميز به عن أبناء جنسه ثم يكتفي كما قال الأعمش رحمه الله ما رأيت من يطلب العلم لله منذ عشرين سنة وإنما أصبح العلم مهنة المفاليس رحمه الله الأعمش يقول بالرجب رحمه الله ومن علامات العلم النافع أنه يدل صاحبه على الهرب من الدنيا واعظمها الرئاسه والشهره والمدح فالتباعد عن ذلك والاجتهاد مجانبته من علامات العلم النافع والكلام في ذلك كثير ايها الاخوه لكن نحن نتكلم كما بيننا لكم اذا مر معنا موضوع تربوي نتكلم عليه فالموضوع الذي معنا والذين ينفقون أموالهم رياء الناس أحد العلماء له كلمة جميلة وإلا كلكم تعرفون عمر كان يدعو اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لاحد فيه شيئا أحد العلماء رحمه الله يقول كلمة جميلة إذا أراد الله هلاك امرئ عاقبه بثلاثة أشياء أن يرزقه العلم ويمنعه من عمل العلماء أن يرزقه صحبة الصالحين ويمنعه عن معرفة حقوقهم أن يفتح عليه باب الطاعة ويمنعه الإخلاص نعم إذن يقول الله عز وجل والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يؤمنون بالله الإيمان الذي ينبغي من الإيمان بالله والإيمان بوجوده وبرببيته وألوهيته وأسمائه وصفاته مع عمل الجوالة ولا باليوم الآخر هنا مبحث المبحث الأول من مراد باليوم الآخر يوم القيامة المبحث الثاني أنها نستفيد من الآية لو تلاحظون ربط الرياء باليوم الآخر ماذا نستفيد أن المرائي ضعيف من يكمل يوم الآخر غالبا تجد أن المرائي أو الذي يعمل لغير الله بسبب ضعف الإيمان باليوم الآخر وقد ذكرنا في دروس ماضية أن الإيمان باليوم الآخر أكبر دافع طيب المبحث الثالث لماذا سمي بهذا الاسم لأنه لا يوم بعده لا يوما بعده المبحث الرابع ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر لماذا دائما يقرن الله عز وجل بين الإيمان بالله وبين الإيمان باليوم الآخر ذكرنا لأن الإيمان باليوم الآخر من أعظم الحوافز التي تدفع الإنسان للعمل الصالح حيث الجزاء على الأعمال في ذلك اليوم فهو أعظم دافع إلى العمل الصالح وهو أعظم رادع عن التمادي في الباطل لمن وفقه الله ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حب يعني صلاة الصلاة الفجر والصف الأول وصلاة الفجر والأشهر لو يعلمون ما فيهما ماذا معنى هذا الحديث؟ يعني لو يعلمون ما فيهما لكن ما يعلمون لضعف الإيقاع لإيقين يوم القيامة. الأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في فضل صلاة العشاء والفجر وأخبر في فضل الصف الأول لكن ما يعلمون علم حقيقيا لضعف إيمانهم. فالإيمان باليوم الآخر أكبر دافع. فكلما ضعف الإيمان باليوم الآخر قل العمل. لماذا؟ لأن الإنسان يقول لماذا أفعل؟ لماذا أتصدق؟ لماذا أعفو؟ لماذا أسامح؟ لماذا أبتسم في وجه الفقير؟ لماذا أبتسم في وجه المسكين؟ إذا كان الإنسان لا يؤمن باليوم الآخر فإنه يضعف ما نسأله الله السلام. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا أي ومن كان الشيطان صاحبا له وخليلا يعمل بأمره فساء هذا القرين والصاحب. إذاً ما الذي عملهم مع هذا الفعل القبيح يوم فقر الناس هو الشيطان سول لهم وأمل لهم وقارنهم وحسن لهم القبائح. طيب ومن يكون الشيطان ما المراد بالشيطان هنا الجنس لأن كل واحد من الناس له قرين فالمراد الشيطان الذي هو القرين السوء كما قال الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وقال تعالى وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم قيضنا يعني هيئنا لهم فالمنافق فالشيطان يحب أن يحزن من؟ المؤمن قال الله تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين عملوا فالشيطان يسير ويزيل للإنسان يزيل للإنسان فمثلا يحب أن يحزن ثانيا يخوف المؤمنين العداء قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم بأولياءه يخوف بالفقر كما في درس أمس قال الله تعالى الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء أيضا يحث على الرياء يحث على الرياء كما في هذه الآية وكما في قوله إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفر أيضا الدعوة إلى الكفر والردة كما قال تعالى كمثل الشيطان إذ قال الإنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين ومن أعماله زرع العداوة والبغضاء بين الناس قال الله تعالى إنما نجوا من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وقال الله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون إلى غير ذلك قال الله تعالى وماذا عليهم؟ لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله أي وأي شيء يضرهم هؤلاء الذين ينفقون رياءا لو آمنوا بالله واليوم الآخر لو صدقوا بالله وآمنوا بيوم القيامة وأيقنوا بالبعث وأنفقوا مما رزق الله إخلاصاً لا, لا رياءً أنفقوها في الوجوه التي يحبها الله ويرضاها ولم ينفق رياء الناس ولم ينفق ولا يضرهم شيء هذا انكار ولا انكار لهم وكان الله بهم عليما وكان الله بهؤلاء الذين صفتهم بهم عليما لماذا جاء بصفه العلم لانه لا يعلم ما في القلوب الا الله عز وجل فالله عز وجل يعلم الذي ينفق لوجه الله والذي ينفق رياء وسمعه والله عز وجل يعلم الذي يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل هل هو داعا لنفسه وداع لنفسه من حب محمدة أو مدح أو مال ومن يدعو إلى الله تبارك وتعالى ولذلك كما قلت لكم ما يمر وجه في القرآن إلا وتجد صفة العلم موجودة لماذا لأن الإنسان إذا علم أن الله مطلع عليه علم به خاف المؤمن يخاف ويراقب قلبه ويراقب نفسه لأن الرياء والنفاق خارجي ولا باطني باطني لا يعلمه إلا الله عز وجل لا تعلم أن هذا مرأي لا تعلم أن هذا مرافق لا تعلم أن هذا يقرأ القرآن ويحفظ القرآن من أجل الدنيا إلا الله تبارك وتعالى فلا يعلم ما في القلوب إلا الله فالله عز وجل يبشر ويهدد يهدد المنافق والذي يعمل من أجل الدنيا أن الله عز وجل يعلم ما في الصدور وحصل ما في الصدور وتبشير للانسان الذي يعمل لله عز وجل ولا يعلم به الله ان الله عليم به وسيوفقه الله تبارك وتعالى من فوائد الايات تحريم الرياء ومن فوائد الايات خطر الرياء على النفوس لماذا لأنه يحبط ولانه شيء تحبه النفس تحبه ذكرنا لكم لماذا الاخلاص فيه صعوبه نعم لأن... لان النفس لاحظه لها يعني الآن أنت كريم لله عز وجل وفلان يكرم ريال يمدح ويثنى عليه ففي صعوبة فلان يمدح ويثنى عليه في المجالس وأنت لا أحد يمدح لكن أنا أقول لكم كلمة من هنا ممن يسمعني في الموقع وفي هذا المجلس خذوا هذه الفائدة هذا ابتلاء للعبد إن الله إذا أراد أن يرفع العبد رفعة عظيمة يبتليه كيف يبتليه فلان يكرم رياء فيمدح في كل مكان في الجريده وفي القناه وفي المجالس وهذا يكرم لله عز وجل الله يريد ان يبتليه لانه اذا ابتلاه فنجح رفعه الله فان صبر وقوي ثقته بالله لان لا بد الذي يرتفع لابد ابتلاء هو الان في ابتلاء ما هو الابتلاء الابتلاء ان فلان يمدح ويثنى عليه كريم وفلان كريم وأبيات شعر وفي الجرائد وهذا لا يمدح وينفق لله فإن صبر الوقت قصير صبر ووثقه هي قضية كلها قضية وقت فصبر وجاهد نفسه رفعه الله رفعة عظيمة هي اختبار ابتلاء إما أن يصبر أو يقول والله الناس كلها تمدح فلان أنا بخوض كما ترون الآن لماذا الناس انتكست قالوا يا أخي فلان مشهور فلان عنده هموار وفلان صديق للأمراء وفلان كذا وكذا فخاض معهم وقال أنا مع الناس أنا مو بس أمب كل هالناس ففشل لو صبر رفعه الله وعزه الله هذه فائدة يا أخي فقط صبر وتجتهد أن تخلص لله عز وجل فإن الله سيرفعك لأن الله لا يرفع عبد إلا بعد الابتلاء هذا أعظم الابتلاء أنه يرى من أقرانه من يمدح بالكرم أو يمدح بالعلم أو غيرها وهو لا يمدح انثبت لماذا يرفعه الله لأن ثبات ديل على الإخلاص وثقة بالله عز وجل نعم ومفواد الآيات أن من عدل عن المشروع ابتلي بالممنوع من يعرف هذه الفائدة هؤلاء حينما أمسكوا عن المال بخلا عاقبهم الله ذهبوا وأنفقوه في الريال ناظر ويعني حال شاهد الآن في الواقع أي إنسان ترك المشروع بتولية بالممنوع تركوا القرآن وصيح البخاري وصيح مسلم والعلم خاصة بعد الانفتاح السنوات الأخيرة كثير للأسف تركوا طلب العلم اذهبوا ابحث أين ذهبوا تفضلوا أين ذهبوا مشاهدة النساء عبر القنوات وقنوات الشعر وإلى غيرها فتركوا العلم وصيح البخاري وصيح مسلم تبحث أين هم هل كانوا في دروس العلم عند امرأة عبر القنوات أو ما يسمى بشاعر المليون أو غيرها من المحرمات التي ترونها في الانترنت والقناة عقوبة من الله عز وجل اليهود لما تركوا متابعة النبي عليه الصلاة والسلام عقبهم بعلم ماذا؟ بعلم السحر تركوا العلم عن عمد عن عمد ابتلاهم الله بأخبث العلوم وهو المستحر هذه قاعدة ولك انظر الآن أي إنسان ما ينفق ماله لوجه الله انظر أين ينفقه ما ينفق علمه لوجه الله انظر أين ينفقه ينفقه لسلطان أو مال أخبث الأمور ينفق هذا العلم لم يخلص فيه ولم ينفقه في وجه الله انظر أين ذهب به ذهب به لسلطان أو دنيا هذه قاعدة من فواد الآية أن سبب الرياء نقص في الإيمان بالله واليوم الآخر ومن فواد الآية وجوب الإخلاص في الإنفاق ومن فواد الآيات الحذر من مقارنة الشيطان لماذا؟ لأن الشيطان يقود إلى الرياء وإلى النضيع العبد تضيع طاعاته ومن فوائد الآيات توبيخ من لم يؤمن بالله واليوم الآخر ومن فوائد الآيات فضيلة الانفاق في سبيل الله وجه لما ذم الانفاق رياءا علم أن الانفاق في سبيل الله من أفضل العبادات وإلا جاءت الآيات الكثيرة في فضل ذلك من ما ذكرناه إنما نطعمكم الوجه الله قال بعدها بآيات فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وفيها الحذر من أمراض القلوب لأن الله مطلع عليها هناك ايه ونتركها هنا نتركها الدرس القادم ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما والله تبارك وتعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد <تصفيق>